وجدتها وقامها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون.